الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى أما بعد هذا سؤال يقول معلوم من تعريف الابتداع هو أن يوجد الشيء قبل مثال سابق أو إحداث شيء من غير مثال سابق وهناك آية بديع السماوات والأرض لكن هناك إجماع الملل كما نقل ذلك شيخ الإسلام أن السماوات والأرض خلقتا من مادة أي متحولة من مادة أخرى فهل هذا من باب الإبداع أو من باب الخلق فما هو الصحيح أولاً يعني يجب أننا نعلم أن من عظيم صفات الله جل وعلا أنه خلق من العدم أنه سبحانه وتعالى يخلق الشيء من العدم وما خلقه الله سبحانه وتعالى من العدم ممكن أن يكون مخلوق مباشرة من العدم إلى الوجود ثم قد يخلق الله سبحانه وتعالى أيضا من الشيء الموجود شيئا آخر كما قال الله سبحانه وتعالى ثم إن شأناه شيء خلقا آخر فتبارك الله فالخلق إما أن يكون ابتداءا من العدم أو يكون من تحويل شيء إلى شيء كما قال الله سبحانه وتعالى وكل دابة أو في قول الله سبحانه وتعالى وكل شيء لا إله إلا الله غابت الآية اللهم استعاني على كل فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق على وجهين إما أن يكون من العدم ثم إلى الوجود وقد يخلق من مادة يحولها إلى مادة أخرى وهذا معلوم هذا معلوم أما الإطلاق أنه لا بد أن يكون من يعني من مادة سابقة هذا ليس بصحيح إطلاق أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق إلا من مادة سابقة هذا يلزم منه التسلسل يعني المادة تسبق مادة, أو المادة تسبق مادة هذا يفيد التسلسل وهذا ليس بصحيح فالله سبحانه وتعالى يخلق من العدم ويخلق أيضا من الشيء الموجود نعم طيب هناك من إخوة نبهوني على أن هناك فقرات ما قرأناها أنا كنت اختلطت علي علامة في دروس سابقة بالعلامة الجديدة سنعيد قراءة ما, ما يعني أسقطناه في القراءة قال الشيخ رحمه الله قال ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب العلم بالسبب, بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم لم يعرف منواه الحالف رجع إلى سبب يمينه ومهيجه وأثارها يعني المراد بقوله إذا لم يعرف ما نواه الحالف إنسان حلف على شيء لكن ما علم ما أو لم تعلم نيته لم تعلم نيته التي سببت هذا هذا اليمين لم تعلم النية التي سببت هذا اليمين مثلا إنسان قال لمرأته والله لا أسكن إليك أو لا أسكن معك طيب فقوله لا أسكن إليك أو لا أسكن معك لحظة ولم نعلم أنه نوى طلاقا ما عندنا قرين أنه نوى الطلاق أو الفراق مع أن هذه اليمين يعني يلزم من منها أن يحصل بينهما اجتماع تحت سقف بيت واحد لحظة واحدة فينظر في هذه اليمين التي حركت هذا الأمر والدافع لهذا اليمين والسبب إن كان يمينه خرجت بسبب أن هناك تقصير في الغالب يدعو الرجل إلى الفراق طيب فحينئذ يعني كأن تكون مرأة عندها نشوز أو تمنعه من أمر الفراش أو نحو ذلك مما هو في العادة يجعل الرجل يطلق فهنا يقول العلماء أنه ننظر إلى السبب الذي حرك تلك اليمين وهيجها وسببها فإن كان هذا الشيء في الغالب أي في غالب فعل الناس أنه يكون سببا للفراق فنقول أن هذه اللفظة تكون ماذا تكون بمعنى الطلاق تكون بمعنى الطلاق وإن كان السبب الذي هيجها شيء ليس له علاقة بالمرأة طيب أو شيء من هذا القبيل حصلت مثلا أن أن أن أنه قال هذه الكلمة غضبا منها لما أخبرته مثلا ببعض الكلام عن أخيها أو عن أبيها أو شيء من هذا القبيل يتعلق بغيرها طيب فقال له والله لا مادم أنك فتحت هذا الموضوع لا أسكن معك أو شيء من هذا القبيل فنقول في الغالب أن هذا إذا كانت المشكلة بينه وبين أبي المرأة أو بينه وبين أخيها ففي الغالب أن هذا لا يكون سببا دافعا للفراق فحين فحينئذ ينظر إلى السبب فالشيخ هنا يقول أن معرفة المفسر بالسبب سبب النزول الآية يعين على فهمها يعين على فهمها قال رحمه الله وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارى أنه سبب النزول ويراد به تارى أن هذا أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصاحب يعني قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند هذه الصورة وقع خلاف بين العلماء إذا قال الصحابي أن هذه الآية نزلت في كذا وكذا إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا هل يعامل كلامه هذا معاملة ما يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول سمعت رسول الله أو رأيت رسول الله هل هذا في بمعنى الشيء المسند أو الخبر المسند أو أنه يؤخذ من معنى التفسير وماذا وت... و... و... وبيان المعنى فطائفة قالت بهذا وطائفة قالت بهذا قال والبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما, ذك... ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون هذا في المسند يعني إذا كان إذا ذكر الصحابي هذا الأمر وذكر أن السبب في نزول هذه الآية كذا وكذا في الغالب يكون هذا من قبيل ما يكون من المسند قال وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا يعني قد يكون السبب متعدد قد يكون السبب متعدد قال إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال كما ذكرناه بالتفسير بالمثال كما ذكر الذي سبق أن بعض العلماء كما أو كما أن بعض الصحابة ربما أراد أن يفسر شيء فجاء بالمثال جاء بالمثال حتى يقرب الفهم للسامع يأتي بلفظ عام ثم يقول المراد كذا وهو بعض أفراد العام حتى يكون أبلغ في البيان ومرادهم تنزيل الحكم تنزيل الحكم على ما كان حاله كذلك أو يكون السبب قام به حال نزول الآية حال نزول الآية يعني إذا قلنا مثلا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقال ماذا يرسل الله؟ وقعت على أهلي في نهار رمضان فقال هل تجد رقبة هل تجد كذا يعني نحن كل من حصل له هذا الحال يقال له هذا الحكم يقال له هذا الحكم هذا الذي سقط معنا في قراءتنا في الدرس السابق لو قدر أني مثلا قفزت في يعني في القراءة نبهوني بارك الله فيكم طيب قال رحمة الله عليه قال ثم إن, ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي, وفي المشركة ونحو ذلك لا يجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة في مفصلة ذكر في في الأولى الأصول والفروع وفي الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم وفي الثالثة الحاشية الورث بالتعصيب وهم الأخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والأخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيخ رحمه الله ما زال يستطرد في ذكر الأمور التي قد ربما يقع فيها خلاف ولا تكون سببا في ماذا في في الطعن في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون أو أن الأمة مختلفة وقد يقول قائل قد يقول قائل يعني لماذا لم تكن أحكام الشريعة كلها يعني على وثيرة واحدة كمثل أصول الاعتقاد يعني أنه لا خلاف فيها ولا شيء من هذا القبيل لماذا صار العلماء متفاوتي أفهام ولماذا صار هناك شيء من الخلاف في قضايا متعلقة بالدين لماذا لم تكن كلها على سبيل واحد ولم يختلف العلماء فيها والجواب أولا اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أوجد هذا أو هذه هؤلاء البشر على وجه الأرض أوجدهم للاختبار والابتلاء فمن المناسب أن يكون الناس مختلفي الأفهام مختلفي الآراء حتى ماذا يصطفي الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده يصطفي الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده ثم لو أننا عملنا أو تصورنا أنه ليس هناك أي خلاف لما كان هناك ميزة للعلماء على العامة ما سيكون هناك أي ميزة الناس كلها ستكون على وطيرة واحدة في في في باب الدين كله يعني مثل ما أننا نكون هل تظن أن المسلمين الذين هم علماء يتفاوت علمهم عن علم العامة بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله هل تظن أن العلماء عندهم زيادة علم على أن الله هو الإله زيادة علم على العامة لا هم يستوون العام والعالم يستوون في اعتقاد أن الله هو الإله وأنه المستحق للعبادة دون غيره كلهم مستوون في هذا الباب فإذا تصورت أن العلم كله كان معلوما ولا يجهل ومعلوما من الدين بالضرورة ما سيكون هناك أي مزيئة للعالم على غيره والله سبحانه وتعالى قال يرفع الله يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فكون هؤلاء العلماء والمهتمين بالعلم يرفعون بسبب اجتهادهم والله سبحانه وتعالى جعل العباد متفاوتين في العمل وفي الإيمان فإذا كان هذا التفاوت موجودا فيلزم من هذا أن لا يكون يعني الأمور كلها على وطيرة واحدة بل يكون هناك ما زال باب الاجتهاد موجود حتى يرفع الله سبحانه وتعالى من وفق واجتهد أما إذا كان كانت الأمور كلها محسومة ما ستكون هناك شيء اسمه دنيا ستكون الأمور كلها كأننا في الجنة ستكون الأمور كلها كأننا في الجنة ولذلك لا تستغرب حتى بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجد شيء من الخلاف الفقهي أو الخلاف في إدارة بعض الأمور أو في نظر إليها هذا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله سبحانه وتعالى الناس مراتب ويتنزلون باجتهادهم مراتب عالية قال رحمه الله قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه أو الذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون الغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارف فالمقصود هنا التعبير بمجمل الأمر دون تفاصيله. الاختلاف الوارد او الواقع بين بين الامة اولا يجب علينا ان نعتقد انه ان الادلة او ان الدين ان الله سبحانه وتعالى بينه ولم يموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابانا للامة كل ما تحتاج اليه لكن هذا الخفاء هذا الخفاء وهذا الاختلاف نسبي خفاء الدليل نسبي لا مطلق معنى أنه لا يمكن أن, يخ... أن تخفى الأدلة على الأمة كلها لا يمكن أن تجد الأدلة مخفية عن الأمة كلها إنما قد تخفى على بعض الناس دون بعض لا بد أن تكون الأدلة ظاهرة لبعض العلماء دون بعضهم فإذا خفيت بعض الأدلة على بعض العلماء وظهرت للبعض الآخر ماذا يحصل يحصل اختلاف لأن هذا سيقول بقول بموجب أنه لم يقف على هذا النص ومثلا أن صح عن بعض مثلا كما أسلفنا في المثال أم عائشة رضي الله عنها لما أخبرت بأن المصلي أو يقطع صلاة المصلي ثلاث الكلب والحمار والمرأة الحائض قالت رضي الله عنها أشبهتمون بالكلاب والحمر فوالله لقد كنت أو أكون معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إلي وهكذا لما أخبرت لما أخبرت بأن الميت عذب ببكاء أهلي عليه أيضا أنكرت هذا الأمر خفي عنها هذا الدليل فسبب القول بالاختلاف بين الإثبات والنفي وقد يكون أيضا من أسباب الاختلاف ذهول العالم عن دليل كان يعلمه جاء أن عمر رضي الله عنه ساق امرأة مجنونة يريد أن يرجمها لأنها زنت فاستوقفه علي رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق فقال نعم نعم قال فما بال مجنونة بني فلان قال لا شيء لا شيء وخلى سبيلها يعني فيه أن, أن عمر تذكر شيئا ذهل عنه ذهل عنه وهكذا وقع أيضا ل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما أم حذيفة بن اليمن أمهم في صلاة ما فقام حذيفة في مكان أرفع على دكان مكان مرتفع فلما رآه عمار قد ارتفع عن الناس اجتره وأرجعه إلى الخلف أنزله من ذلك الدكان مكان المرتفع فلما أتم الصلاة قال يا حذيفة ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم قوما فلا يقومن في مقام أرفع من مقامهم قال نعم نعم ففيه إفادة على أن الإنسان قد يذهل عن الدليل الذي كان يعلمه الذي كان يعلمه لكن ربما نسيه أو ذهل عنه فبسبب الذهول قد ربما ينقل طلاب هذا الشخص أو هذا العالم ينقل عنه أنه فعل كذا أو قال كذا ولم يعلم أنه ذهل أو سهل ما علم أنه ذهل أو سهل فينقلون الخلاف وأيضا كذلك قد يكون السبب في مثلا في الخلاف عدم الطلع وعدم سماع العالم أو نعم العالم لبعض ما جاء فيه من النصوص إما لأنه ما اطلع عليه لعدم علمه أو شيء من هذا القبيل ولذلك نقل عن مالك ابن أنس رحمه الله أنه كان يفتي الناس بأن تخليل الأصابع والبراجم بدعة كان ينقل عنه أنه كان إذا خلل الإنسان في الوضوء أن هذا الفعل بدعة حتى جاءه بعض من أخذ عنه العلم قال يا إمام إنه عندنا في ذلك نصا فذكر له يعني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابعه فصار بعد ذلك مالك يفتي بأنه سنة لكن نحن لو تصورنا الذين نقلوا عن مالك يعني بعض هذه الأمور ثم رحلوا ومطلعوا على أن مالك رضي الله عنه قد رجع عن ذلك سيصير إيش يقول أن الإمام مالك يقول بأن تخليل الأصابع إيش بدعة لعدم اطلاع الإنسان لسماعه الأدلة قد يوجد الخلاف وهذا كثير ما يقع في مذهب أبو حنيفة أبو حنيفة عفى الله عنه ما اطلع على كثير من الـ الـ الـ الآثار التي وجدت عند أحمد ولا وجدت وجدت عند الشافعي ومالك لم يكن له كبير اهتمام بالآثار ولذلك بني غالب مذهبه على الرأي وسموا بالرأية فعدم الاطلاع على الدليل يكون سبب أيضا في الاختلاف ومن علم حجة على من لم يعلم وقد يكون هذا الاختلاف أيضا بسبب الغلط في فهم النص يكون عنده خطأ فهم النص على خلاف المراد وقد ذكرنا لكم قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه حين أن وضع خيطين تحت وسادته وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى الخيطين، ففهم النص على خلاف المقصود، وأيضاً كذلك كذلك قد يكون الخلاف بسبب ترجيح معارض في الظن راجح يكون عنده نوع من الترجيح ل. النصوص الأخرى التي يظنها راجحة ومن ذلكم أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه قالت أخطأ أبو عبد الرحمن فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزرة أخرى فظنت أمنا عائشة رضي الله عنها ورجحت الآية وأن ليس للإنسان إلا سعى، فكيف يعذب الميت بفعل غيره كيف يعذب الميت بفعل غيره قالت لأن الآية صريحة في أن ما يحمل الإنسان وزر غيره والجواب عن ذلك أن بعض أهل العلم قالوا أن السبب في تعذيب الميت ببكاء أهله إذا لم يكن قد نصح لهم وبيّن لهم أن يفعلوا ذلك أو أنه كان يرضى في حياته فعل غيره بهذا الفعل أو كان يفعل ذلك هو فإذا كان هو ينوح ويبكي ويفعل ذلك في, حيات في حياته مع غيره من من مات فهو يكون مقر لهذا الشيء ويكون هذا من سعيه يكون هذا من سعيه ولا إشكال ولا معارضة بين الآيات والحديث المهم أن الإنسان قد أو العالم قد يخالف في مسألة معينة بسبب أنه عنده نص يظنه معارضا ولذلك كان من جميل تأليف الإمام الشنقيطي رحمه الله أن صنف كتابا اسمه دفع إيهام الاضطراب. دفع هذا الكتاب صنفه فيما يظن أنه حصل تعارض بين الآيات وبين الأحاديث وهكذا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فلا تعارض الأصل أنه لا يمكن أن يتعارض تتعارض النصوص فيما بينها إنما يحصل التعارض في فهم العالم يحصل التعارض في فهم العالم وإلا فالكتاب والسنة يصدق بعضهم بعضا ولا يمكن أبدا أن تجد نصا يعارض نصا في ذلك أبداً, أبدا وإذا سلمنا بوجود ذلك إما أن يكون هذا النص الذي أنت تستدل به معارضا إما أن يكون ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يكون له تأويل وفهم لم تقف عليه أنت لم تقف عليه أنت وهكذا أيضا في الإجماع لا يمكن أن يوجد إجماع مصادم للنصوص كما أيضا لا يمكن أن يوجد يعني نص مصادم للإجماع إما أن يكون الإجماع مدعى غير صحيح وإما أن يكون هذا النص لا يثبت ولا ليس بصحيح الشيخ رحمه الله يريد أن يقرب لنا فهم قاعدة أنه أننا إذا وجدنا نوع من الاختلاف فإننا نرجع هذا الخلاف إلى هذه المآخذ المذكورة هنا إما أن يكون الدليل الخفي وإما أن يذهل عنه وإما أن يكون لم يطلع عليه ولم يسمعه وإما أن يفهم النص على على فهم غير صحيح او يعتقد ان هناك معارض راجح في ظنه ومن باب الفائدة ايضا من كل من اراد ان يكون استدلاله قويا تكون يعني قوية الحجة في الاستدلال عليك ان تحاول تحقيق ثلاثة امور حاول ان تحقق ثلاثة امور هذا فيما يتعلق بالسنة الامر الاول أن يكون ما تستدل به صحيحا ما تأتي بأحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم تستدل بها لابد أن يكون الدليل المستدل به صحيح الأمر الثاني أن يكون الاستدلال في موضعه ولذلك بعضهم يقول مطابقة الدليل للمستدل به عليه مطابقة الدليل للمستدل به عليه معنى هذا الكلام أنك إذا أردت أن تستدل لابد أن تستدل بالدليل الذي هو في محل النزاع يعني لو أن شخصا ما قال لا يجوز أكل السلحفاء السلحفاء أكلها حرام لما قال لأن الله يقول ويسألونك عن المحيط قل هو آذن فاعتزلوا النساء في المحيط نقول له الآية صحيحة ثابتة يعني بالتواتر إلى آخرة لكن إيش دخل الحيض بأكل السلحفة يعني أنت تستدل بدليل ليس في موضعه ليس في موضعه لابد أنك تستدل بشيء يكون في الموضوع الذي تريد أن تستدل به ما تأتي بدليل في الغرب ثم تحوله إلى الشرق الأمر الثالث أن تسلم أدلةك من النقد والاعتراض أن تكون أدلةك سليمة من النقد والاعتراض كيف يعني هذا؟ تستدل بدليل صحيح ومطابق لكنه معترض إما بأن يكون هذا الدليل الذي استدللت به منسوخ أو يكون له تأويل أو هناك ما يخصصه أو هناك ما يقيده مثال لو أن إنسانا ما قال إن من إن من نواقض الهضوء أن يأكل الإنسان المطبوخ أي شيء تأكله مطبوخا يكون ناقضا للهضوء أكلت بيضا نسلوقا أكلت لحما مشويا لابد أن تتوضى ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث بوريرة توضؤ مما مسّت النار هذا الحديث في الصحيح وصحيح بلا شك وفي مناسب للمحل المستدل به عليه نتكلم عن الوضوء إذا من نواقض الوضوء أن يأكل الإنسان شيئا مطبوخا بنار سواء كان لحما أو كان بيضا أو أي شيء مطبخ بنار إذن لابد أنك تتوضأ منه لأنه من نواقض الوضوء فماذا سيقول له المعترض يقول له أنا معك أن هذا الحديث صحيح وأنه في المحل المتنازع عليه إلا أن هذا الحديث منسوخ فقد صح عن جابر أو حذيفة أنه قال كان آخر الأمرين تركوا الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين هذا نص بإسقاط والحكم بنسخ حديث أبي هريرة كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار فإذا نستفيد من هذا أن هذا النص معترض ومنقوض فنقول له استدلال غير صحيح نعم قال عفى الله عنه وغفر الله له قال فصل في نوعي الاختلاف في التفسير يعني بعد أن تعرض إلى أن هذا الاختلاف الذي حصل بين الصحابة الغالب عليه خلاف تنوع والغالب أيضا عليه كذلك أنه وإن وجد خلاف جوهري إلا أنه قليل وينتج أو يكون ناتج عن هذه الأمور الخمسة التي ذكرناها آنفا فبدأ رحمة الله عليه يبين لنا هذه الخلاف أو هذا الخلاف الذي ربما يقع وهو قليل إلا أنه يكون في نوعين. فقال النوع الأول الاختلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. قال والاختلاف في التفسير على نوعين. منهم ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل المصدق وإما استدلال المحقق والمنقول إما عن المعص إما عن المعصوم أو إما عن غير المعصوم يعني الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لنا الآن أن الخلاف الوارد عن الصحابة منه ما هو مأخوذ بالنقل يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غير النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب وغيرك من سيأتي إن شاء الله معنا فيقول إذ العلم إما نقل مصدق لأن هناك أشياء نقلها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أهل الكتاب في في محضر أو في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا طيب ومن ذلك ما جاء في خبر ذلكم اليهودين لما قال له إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضي على إصبع إلى آخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن مسعود قال تصديقا لقول الحبر فهذا في إفادة على أن هناك أشياء قد تنقل عن أهل الكتاب ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصدق هذا الأمر فيكون إقرارا من النبي عليه الصلاة والسلام في مقام قوله في مقام قوله صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون استدلال محقق استدلال محقق يعني أن الصحابي أو التابعي أو المفسر يستدل بأدلة ويأتي بما يؤكدها من من من خارج النص يأتي بما يؤكدها من خارج النص من الأمور الأخرى والمنقول إما عن المعصوم الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام أو إجماع الأمة وإما أن يكون عن غير المعصوم الذي هو أقوال أحد الناس وغيرهم قال رحمه الله والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه هناك أشياء نستطيع أن نحكم عليها بالصحة والضعف إذا كانت مصندة وهناك أشياء منقولة إلينا بغير أسانيد فهذه التي لا نستطيع أن نحكم عليها أو لا نستطيع أن نعرف هل هي ثابتة أو غير ثابتة. قال وهذا القسم الثاني من المنقول هو ما لا طريق ما لا طريق لنا ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه فالبحث عنه مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. قال وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا الذي يحتاجه المسلم في حياته في دينه لابد لابد أن يقيد الله سبحانه وتعالى أسبابا لحفظ هذا الأمر وإيصاله إلى المكلفين وخذها قاعدة كل ما لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو من الدين كل ما لم يصح من النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فيما يتعلق بأمور التعبد أن هذا ليس من الدين وما كان من الدين فلا بد أن يقيد الله سبحانه وتعالى أسبابا يحفظ الله سبحانه وتعالى به على المسلمين حتى إلى أن تقوم الساعة فانظروا معاشر الإخوة. إلى مزية هذه الأمة بعلم الحديث وعلله الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ومن الأسباب الكونية والشرعية أن قيض لهذه الأمة علماء الحديث ما مهنة هؤلاء علماء الحديث حافظوا للأمة دينها حافظوا للأمة دينها وصار علم الحديث من أدق العلوم التي يعني ماذا يعرف بها صحة النصوص من عدمها وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله أن يهوديا جاءه وطلب منه بعد أن سمع به قال له هل من سبيل إلى تصحيح التوراة فقال له الشيخ لا يمكنكم فقال لماذا قال لأن نقلت التوراة عندكم مطعون فيهم أما نقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت القرآن فهم أناس مأمونون مأمونون بخلاف ما عندكم فليس يعني عندكم هذه الأمانة وحكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يدج أن يدج القرآن وتوجد السنة عند عامة المسلمين ما كانت حصرا على فلان وفلان بخلاف ما كان عند اليهود فإنهم والنصارى كذلك كان لا يؤذن لأحد يقتني الكتاب إلا إذا كان من العلماء وبالتالي صار من أراد أن ينحرف أو أراد أن يأخذ شيء من أمر الدنيا يعمد إلى ما عنده من النسخة فيمحو الآية الصحيحة ثم يكتب بدلا عنها شيئا مما يوافق هواه فصار التحريف لكن الآن أنت إذا عندك نسخة من القرآن وأخذت الكوركت طيب ومحوت الآية وكتبت بدلا عنها شيء آخر ما ستضر لماذا؟ لأنه سيكون إذا سلمنا بوجود شيء من التحريف فلن يكون إلا عندك أما عند عامة المسلمين فليس ثم بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه مصحف ما يمكنك أبدا أن تستطيع أن تحرف القرآن لأنه منشور محفوظ في الصدور منتشر بين المسلمين لا يمكنك أبدا أن تحرف منه ولو حرفا واحدا بخلاف ما كان عند اليهود والنصارى فهؤلاء كان عندهم نسخ خاصة لا يؤذن لعامة النصارى ولا لعامة اليهود أن يقتنوها فوجد في ذلك الوقت التحريف لأنه ما كان عندهم إلا نسخ معدودة عند فلان وفلان فلذلك وجد التحريف فالذي يحتاج إليه المسلمون لابد أن ينقل نقلا صحيحا إلينا قال رحمه الله فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في أحوال أصحاب الكهف الآن بدأ رحمه الله يمثل لنا أن هناك أشياء ما نحتاج إلى أن نعرفها ما نحتاج إلى أن نعرفها يأتي بعض الناس ينشغل هل صعد البشر على القمر او لم يصعدوا؟ هل يمكن ان تنزل هذه المكوك الفضائي كما يسمونه على سطح المريخ او لا يستطيع هذا ايش تستفيد انت ما الذي تستفيده هل تستفيد شيء من هذا الباب ابدا وحقيقة مع اننا نعتقد لا نشك فيه انهم يكذبون لا خرجوا إلى القمر ولا خرجوا إلى المريخ ولا أصلا استطاعوا أن يخرجوا من الغلاف الجوي. وقد ذكر هذا كثير من منهم ما ينقض ما هم فيه من هذه الكذب. فهناك أشياء لا لا نستفيد منها. فمثل الشيخ رحمه الله بأحوال أهل الكهف. قال يعني كمعرفة كم أسماء أصحاب الكهف. وأطوالهم هل منهم قصير منهم منه أبيض منهم أسود واسم الكلب ولون الكلب هذه كلها أشياء معلومات ليس فيها فائدة تعود علينا بنفع لا تعود علينا بنفع قالوا في البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة هل كان الذي ضرب به القلب أو أخذ من الكبد أو أخذ من الرجل الله قال بعضها ما ذكر لنا الموضع ال الذي هو منها قال وفي مقدار سفينة نوح حجمها كيف كان حجمها كيف كان شكلها ما ما, ما هناك نقل فيها قال وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه الأمور طريق العلم بها النقل يعني هذه الأشياء وإن يعني ذكرت فلا بد أن يكون هناك نقل لها قال فما كان من هذا منقول النقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن ابن عب... عباس رضي الله عنه التصريح بأن العبد الذي أراد موسى عليه السلام أن يتعلم منه العلم هو الخضر عليه الصلاة والسلام هو نبي على الصحيح نبي من أنبياء بني إسرائيل عفوا هو نبي ولم يكن من انبياء بني إسرائيل وإن كان قد بس أبهم اسمه في القرآن ما ذكر اسمه في القرآن إنما ذكر في خارج القرآن قال كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب فالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يؤخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة عندنا المنقول عن أهل الكتاب إما أن يتعلق بحكم شرعي فهذا لا يعمل به إلا بحجة وهناك قاعدة عند أهل العلم أو خلاف بين أهل العلم شرع من كان قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا محل نظر بين الأصوليين طيب وإما أن يتعلق لا وإما ألا يتعلق هذا المنقول عن بني إسرائيل بحكم شرعي وإنما يدخل تحت عمومات وأصول عامة فإذا لم يعرف أن هذا المنقول مصادم مصادم للشرع فإنه يحكي ومن بل قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لكن إذا وجد أنه يعني مثلا وجد معارض له يدل على عدم صحته في ديننا كذبنا كذبنا إذا لم نجد ما يعارضه ولا يعني مثلا يصدقه أو نحو ذلك فنبقى على عدم التصديق ولا التكذيب قال رحمه الله كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه هناك أشياء جاء يعني في كتابنا تكذيبه وجاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبه فنكذبه فلو أخبر أهل الكتاب أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب فنقول هذا كذب لم يصلب ونجزم بعدم صلبه وأنه عليه السلام لم يمت في الأرض وأنه ما زال حيا في السماء بعد أن رفعه الله سبحانه وتعالى هذا نكذبه وهناك أشياء نصدقها باعتبار تصديق النبي عليه الصلاة والسلام لها طيب مثل ما جاء مثلا في خبر أليك الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار وذكروا التوسل بالعمل الصالح ذكروا التوسل بالعمل الصالح قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران الحديث فهنا نقول أن التوسل بالعمل الصالح يعتبر مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه لنا على جهة التقرير فهذا نصدقه لكن الأشياء التي لم نيرد فيها تصديق ولا تكذيب هذه نتوقف فيها نال قل له صدق ولا نقول كذب لأن ليس كل شيء أخبرنا الله عنه وعلمنا إياه إلا ما نحن نحتاج إليه طيب على سبيل المثال الآن لو فرضنا أننا وقفنا على قصة إبراهيم عليه السلام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الولد الآن لو قال إنساننا سأذبح ولدي لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله هل يقال هذا الفعل يعني موافق لفعل إبراهيم عليه السلام الجواب لا بلا شك هذا خاص بإبراهيم عليه السلام اختبار وابتلاء وفداه الله سبحانه وتعالى فداه الله وهكذا أيضا لو قال قائل يعني أننا سنقف على في قول الله سبحانه وتعالى يخرون للأذقان يعني الذين كانوا في الأمم الماضية طيب كانوا إذا سجدوا يسجدون على الذقن يعني ما يسجد على الجبهة مع الأنف إنما كانوا يسجدون على الذقن يأتي بيده ويضع ذقنه على الأرض هذه كانت صفة سجود معروفة عند من كان قبلنا فلو قال قائل قائلنا سأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله مدح هؤلاء في هذه الآية فنقول إيش شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يخالف نحن عندنا الآن نص في كيفية السجود الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فذكر منهن الجبهة مع الأنف قال كما ثبت في الصحيح, في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم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 ألا السؤالات إن شاء الله نأخرها ساخذ نعيد